قربونا إلى الله زلفا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَافِرٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخَذَ وَلَدَ الْأَصْطَفَ مِنَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ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 لا إله إلا هو فأن تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ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 قانة آن الليل ساجدوا وقائم يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه كلها لستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر آل الألباب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 من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراهم الصرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 ولئن سألتهم أن خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفَرَأيتم مَا سَدِّعُونَ مِنْ دونِ الله إن أرادني الله بغر هل هن كشفات غر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته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 قُلِ اللَّهُ نَسَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَحْكُمَ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا لَفَتَدَوَّبِهِ مِنْ سُوءِ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَةً مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَسَرِعُوا فَأَحْسَنَ مَا أُمِرَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ لا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُنَّ لَنُؤْمِنَ وَإِذْ أُسِرْتَ لَمَا صَرَّفْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتَ لَمِنَ الشَّاكِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ آذَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أو تقول حين شر العاب لو أن لشر شفون من المُحْتَمِين بلا قرْيَة أسكَّأيَاتِ فكَلَّبْتَ بِهَا وسَكَبَرْتَ وقُلْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ شَرَّ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ نُصُبٌ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ في فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ونفخ فيه أسرا فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ويضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وتضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسِيِّقَ الذين كفروا إلى جهنم زُمَرًا وسِيِّقَ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 قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فبيشمس والمتكذبين وشيخ الذين اتقوا عذبهم إلى الجنة جمرا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 ذَلِكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنَ الْحَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقُضِيَ دَيْنُهُمْ بِحَقٍّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ